اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايه لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمن ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما بث الارض مما بث الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منه رفيذاهم نظلموا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 يصلون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء نطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فانا يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ على مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَ مِرْهَنًا نَكِسَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 واتخذوا من دون الله آية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا, فإذا أنثوا منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم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 وحفظا من كل شيطان مالد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ويصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا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 إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيه المنذرين فانظر كيف كان عاقبة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 فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ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 فَمَا تَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ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 نصريحين وبالليل افلا تعطلون وان يونس لمن المحسنين اذ ابقى الى الثلث المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين